إذ قال الله يا عزيمي متوفي كفرافعك إلي ومتاهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك لا يوم القيامة ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.